نزلنا من المعصرات ما أنثجج ل نخرج به حب ونبات وجنات ألفا ف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم في الصوت يوم ينفخ في الصور فتئت أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرة الجبال فكانت سراب إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما أبا لا بثلفها أحقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء نفاقا إن هم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وآنابا وكواعب أترابا كأسا دهاطا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا الحساب ربي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطاب الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أَذِنَ لَهُ الرحمن لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَطَالَ صَوَابَا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شاء اتَأَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَى إِنَّا أَنْزَلْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ ينظر الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ انتي يد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني